إثبت مكانك هنا عنوانك ده الخوف بيخاف منك وضميرك عمره خانك إثبت مكانك ده نور الشمس راجع يتموت وانت واقف يتعيش وانت راكع إثبت مكانك ده عنك شايفة دليل ابعد عنه موسيب الحطة عليهم تميل بسب مكانك قلب الوطن جرح وصوت الحرية خلاص تنبح كلامك ما بيتفي إحساسك ما بيتوصف كلامك ما بيتفي إحساسك ما بيتوصف انت بتقول كرامه واما يطلب مهانه انت بتقول العدل يا وله انا نادل Bukti kehadiranmu, ini gelaranmu. Dan rasa takut takut dari kamu, dan ramu hidupmu. Bukti kehadiranmu, ini cahaya fikir, dan tujuan suara terendah, dari suara rasa ما بيدوسك كلامك ما بيتفهم احساسك ما بيدوسك ولما انت بتقول كرامه وهم يردوا بمهانه انت بتقول عدل بيولعنك مطلوب منك السكوت تكون إنسان بديل مطلوب تسكت تموت أو تعيش أسير عايش في أكبر سجن بس من جوايا حر حاضر حتعجب تكفى عني كل الشهر الولاء للماضي أفكار لنا صديق كسب جازب جوايا يأكد الحقيقة انعكاس تاريخ الزيف في المرايا واضح توبة تكسر المرايا للحقيقة فاضح مصدورين من جوانا لو جسمنا تكشف فلي يمطع بالحقيقة بالخيانة توصف الهزام و الهزم مكن انتصاري و اتسرق الحقيقة فجر بحزن على كتاب تحرق انا اللي ماتوا من سنة واللي اللي قاتل ما أنا السطور على الورق انا اللي من هو تحرق انا اللي شعري شاك بموت وهو طالب مدرسة انا اللي سابت مهما قالوا مهما زودوا الاسر جرامك ما بيت مطلوب منك السكون تكون انسان بديل الاحساسك ما بيت و مطلوب تسكت تموت او تعيش اسير Maksud, terskit, tumut atau tajah asyir Anda membuat kerana, dan membuat kemahana Anda membuat kemahana, dan membuat kemahana